book 2 38 38 38 تاكسي مي في التاكسي في التاكسي كريبا يا ايك تاكسي بولايي من فضلك اطلب لي تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي ستيشن تك قد ايه لغى كم تكلف الى محطه القطار كم تكلف الى محطه القطار هوائي ادي تك قد ايه لغى كم تكلف الى المطار كم تكلف إلى المطار. कृपया सीधे आगे चलिए. من فضلك على طول. من فضلك على طول. कृपया هنا से दाहिने. من فضلك هنا الى اليمين. من فضلك هنا الى اليمين. कृपया उस नुक्कड़ पर बाएं. من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار ما جلدي مي ہوں انا مستعجل انا مستعجل میرے پاس سمے ہے ماہی وقت معي وقت كريپايا، دهيرة اجلا ييه. من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. كريپايا، يهان روك جا ييه. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. كريپايا، ايك سكيند تاهر ييه. من فضلك انتظر لحظه من فضلك انتظر لحظه ما ترنت واپس اتا ہوں انا راجع فورا انا راجع فورا كريپيا مجھے رسید دیجئے من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। لا يوجد معي فكة ما معي فكة ठीक है बाकी आपके लिए हैं। تمام الباقي لك تمام الباقي لك मुझे इस पते पर ले चलिए अवसल هذا العنوان وصلني الى هذا العنوان وجهه मेरे होटल पर ले चलिए اوصلني الى فندقي اوصلني الى فندقي وجهه किनारे पर ले चलिए اوصلني الى الشاطئ اوصلني الى الشاطئ